بسم الله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الثامنة والثلاثون الإلحاد في الصفات الثامنة الثامنة والثلاثون الإلحاد في الصفات كقوله تعالى ولكن غنمتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون التاسعة والثلاثون الإلحاد في الأسماء كقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن العربعون التعطيل كقول آل فرعون الحادية والعربعون نسبة النخائص إليه الثانية والعربعون الشرك في الملك كقول المجوس الثالثة والأربعون جهود القدر الرابعة والأربعون الاحتجاج على الله الخامسة والأربعون معارضة شرع الله بقدره السادسة والأربعون مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر السابعة والأربعون إضافة نعم الله إلى غيره كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الثامنة والأربعون الكفر بآيات الله التاسعة والأربعون جهدوا بعدها الخمسون قولهم ما أنزل الله ألا بشر من شيء الحادية والخمسون قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر الثانية والخمسون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 قوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمل هذه أيضا مما عده المصنف رحمه الله سائل الجاهلية على مع معنى مما يفترق فيه أهل الجاهلية في اعتقاداتهم وأعمالهم عن أهل الحق وهم أهل الإسلام وكما قلنا في طبيعة هذه المسائل فإن منها ما يمثل أصولا عامة وقواعد كلية ومنها ما قد يكون جزئيا يدخل فيما هو أكبر منه ويندرج تحت قاعدة أعظم كما أن بعضها قد يكون ظاهرا في فئة من أهل الجائلية كأن يكون خصيصة بارزة في أهل الكتاب أو في اليهود منهم أو في النصارى فقط وقد يكون مما هو ظاهر في جاهلية العرب وقد يكون من فئات من المشركين أخرى كمشرك المجوس وقد يكون في المنافقين ومن خصال المنافقين وكل ذلك جاهلية بل قد يكون أيضا كما قلنا في أكثر من مرة قد يكون في بعضها لا يرقى إذا الكفر ولا يرقى إذا الخروج من الملة وإنما يكون معصية ومعلوم أن هذه المعصية تتدرج ما بين الصغائر الذنوب وكبائرها وما بين الصغائر والكبائر وكذلك أيضا من حيث ما تؤدي إليه على معنى أنها قد لا تلقى إلى كما قلنا الخروج من الملة كما مر معنا أشياء كثيرة وهذه المسائل التي معنا الثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون هي مسائل كبرى وكذلك الاربعون إلى خمسة مسائل متوالية هي قضايا كبرى وتوجب خروجا من الملة كما سنرى فمقصود المصنف رحمه الله في هذا التعداد هو ذكر كل ما يكون متعلقا بأهد الجاهلية حتى وإن كانت من القضايا المسلمة ومن القضايا المارزة والمعروفة كاللحاد في أسماء الله واللحاد في صفاته والشرك في الملك وجحود القدر كل هذا قضايا كبرى ومعروفة ولكنها كل ذلك ليتميز وليعرف المطلع والقارئ الجاهلية وأهلها وأحوالها ولهذا قال الثامنة والثلاثون الإلحاد في الصفات على معنى أن الأصل في الصفات أننا لا نصف الله عز وجل إلا ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما دل على ذلك من الكتاب ومن السنة لأننا لا نعلم عن الله سبحانه وتعالى وصفاته وأسمائه إلا بمقتضم أخضر لأنه سبحانه أعلم بنفسه ولا تدركوا كناه العقول سبحانه ولا يحطون بشيء من علمه إلا ما شاء فإذا الاعتقاد السليم واعتقاد أهل الحق هو أنه في هذا الباب يسلمون بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه في أسمائه وفي, وفي صفاته ولهذا الحاد في الصفات من مسالك الجاهلية وإن كان قد يكون هذا متأولا أو له شبهة فقد هذه لا تخرجه من الملة ولكنه مهما كان وليس من مسالكه الحق بقطع النظر يعني يكون مخرجا من الملة أو غير مخرج كما قلنا فالإلحاد في أسماء الله وفي صفاته من مسالك مسالكه الجاهلية ولهذا قال سبحانه وذل الذين يلحدون في أسمائه والإلحاد فيها على معنى الخروج بها عن مقتضاه وعن مرادها وعن معناها لأن هذا الإلحاد الإلحاد أصله هو الانحراف والخروج عن الجادة ومنه سمي اللحد في القبر لأنه بعدما تحفر الحفرة في القبر يلحد لحد على معنى يجعل شق في جهة الميل في مقدمته يجعل ميل فيكون هذا هو اللحد لأنه انحرفت الحفرة إلى إحدى الجهات فتكون لحدا وإلحادا ولحودا فقال الإلحاد في الصفحة كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وجه الدلالة في هذه الآية أنهم أنكروا علم الله عز وجل وظنوا أن الله لا يعلم ومعلوم أن العلم. صفة من صفات الله عز وجل فهذا إلحاد فيها من حيث إنهم كانوا أثناء أعمالهم المحرمة والمنه عنها ظلنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وأصو سياق الآيات قوله تعالى ويوم وشروا أعداء الله إلى النار فهم يوزعون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 وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسر فكانه إنكار لعلم الله عز وجل وأنه محيط بكل شيء علما قال التاسعة والثلاثون <تصفيق> أن الحد في الأسماء على معنى أنهم ينكرون أسماء لله عز وجل أو يغيرون في معانيها فهذا يظنوا من الحاد ومن ذلك انكارهم اسم الرحمن قال وهم يكفرون بالرحمن وفي الآية الأخرى وإذا قيل لهم السجد للرحمن قالوا وما الرحمن أنا السجد لما تأمرون فهذا الحاد في أسماء الله عز وجل وإنكار لها بينما الأصل أن أهل الحق يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه أو سمى به نفسه في كتابه أو على لساني نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لأننا لا نعلم عنه سبحانه إلا بمقتضى ما أخبرنا قال الأربعون التعطيل المقصود بالتعطيل هو الإلغاء والجحد والإنكام well, تعطيل أسماء الله ولهذا yes. معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تعطيل إثباتا بلا تشبيه لا ولا تعطى إثباتا بلا تشبيه ولا تكييف ومن غير تحريف ولا تعطيل فالتحريف والإلحاد. في فيعني على معنى نقلها أو على معنى نقلها إلى غير المقصود منها والتعطيل هو إنكارها وتجريد الله عز وجل منها فهذا هو تعطيلها. وقد يكون التعطيل جحودا بالكلية وقد يكون تعطيل لبعض الصفات ولبعض الأسماء يعني إنكار الله وقد يكون أيضا أنه يثبت اللفظ لكنه لا يثبت ما دل عليه. حتى إن وصل الحال ببعض الفرق إلى أنهم قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كلام غير مقبول، فهذا تعطي ونوع من التعطي. أما قولك قول يا فرعون، لا المراد يعنيك قول فرعون نفسه، ما علمت لكم من الله غيره؟ ارادوا انكرها الله بالكليه نبينا صلى الله عليه وسلم هو زعم لنفسه الالهيه فهذا تعطيلهم بالكليه لا يكاد يسمع الا لم يكاد يسمع الا من فرعون انا ربكم الاعلى ما علمت لكم اله غيري وكذلك أيضا قول في عهد حينما قال قال إبراهيم فإن الله يتب الذي في ربه الله قل إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قل أنا قال الله يأتي بالشمس من المسجد فأتي بأي من المغرب هوهيت الذي كفر فتعالى وجعل نفسه في مقام الهوية وأن عندهم القدرة ما عند الله عز وجل من الإحياء والإماتة فهذا أيضا نوع من التعطيل ولكن لا يكاد لم لم يزعمه كثير من البشر وإنما هو يعني على كل حال وجد في البشر لكن ال ال الانكار بالكليه أثبته الله عز وجل لفرعون قال ما علمت لكم من إله غيره الحادية والأربعون نسبة النقاص النقائص إليها هذا أيضا نوع من الإلحاد ونوع من سوء الأدب مع الله عز وجل وأحيانا إذا كانوا معتقدين في وجود الله فكعلى كل حال مهما كان أصل الاعتقاد الصحيح لا شك هو أن الله عز وجل موصولهم بالكمال بإطلاق ومنزه عن النقص بإطلاق فله الأسماء الحسنى والصفات العليا ومنزه عن كل نقص وعيب لا تأخذه سنة ولا نوم ولهذا كان النفي في حقيه سبحانه مجملة ليس كمثله شيء لم يكن له كفونا حتى لأن ليس من المحمود أنك تذكر الصفات السلبية وتنفيها باحادها ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا لأن هذا ليس مدحا وإنما تنفى النقص على جهة الإجمال من غير تعداد وإنما الذي يثبت على جهة التفصيل هو أسماء والصفات صفات الكمال والأسماء الكمال ولهذا القرآن كله مليه بهذا هو السميع البصير العزيز الحكيم والغفور الرحيم الملك الجبار القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر وأكثر من شهر به نسبة النقاس إلى الله عز شأنه هم أهل الكتاب عموماً واليهود على الخصوص فإن كتبهم طافحة في تشبيه الله عز وجل بخلقه ووصفه بصفات كلها نقصت على الله عز وجل عما يقولنا علواً كبيراً وقد ذكر الله عز وجل عنهم بعضها ذلك قولهم يد الله مغلولة ولتأيديهم ولعينهم ما قالوا أما في كتب من موجودة في التوراة في أسفارها في أشياء شنيعة وخاصة فيما يتعلق بالتجسيم وتشبيه الله بخلقه ونسب شيء من هذا إلى بعض الفرق المتسبة لإسلام كالكرامية يقولون بتجسيم وتشبيه حتى إلى وصف الله عز وجل بالنقاس فهذا أيضا من مسالك الجاهلية قال الثانية والأربعون الشرك في الملك كقول المجوس الشرك أنواع وذكرنا في أكثر من شيء من أنواعه فالأقسام المشهورة أنه شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي لكن هناك من علماء من ذكر أقسام أخرى وقلنا لكم أيضا في أكثر من مناسبة إن التقسيمات هذه لا خلاف بينها وإنما هو المنظور إليه إلى محل التقسيم إلى المقسم. قد يكون مثلا يقسم إلى شرك أصغر وأكبر من حيث إخراجه من الملة وعدم إخراجه من الملة فيكون أكبر على اعتبار أنه مخرج من الملة وأصغر لأنه دون ذلك وقد يكون شركا خفيا وشركا جليا على اعتبار ما يظهر من السلوك ومن الاعتقادات والرياء والإخلاص نحو ذلك وقد يكون تقسيما شركا من حيث تعدد الآلهة فمثلا هناك كما أشرنا قول أيام قريبة إلى ما قسمه إليه بعضه العلم من قوله منه شرك استقلالي وشرك تبعيض وشرك قرب أو تقرب وشرك أغراض فشرك تبعيض مثلا هو اعتقاد اليهود والنصارى أو اعتقاد النصارى في قولهم إن الله تعالى في وثلاثة فجعلوا الاله من ثلاثة اقانيم كما يقولون الله و روح القدس وابن الله فهم جعلوا ثلاثة تبعيضا وهناك من اعتقد أن في الكون إلى مستقلين كشرك المدIOUS جعلوا إله النور وإله الظلمة فجعلوا إله النور مختصا بالخير وإله الظلمة مختصا بجميع الشرور فجعلوا لله فجعلوا في الكون إلى هين فهذا شكل استقلالي شرك القربة كشرك جاهلية العرب حينما اتخذوا أوثانا وأصناما يتقربون بها إلى الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا وهناك شرك الآخر شرك الأغراض أيضا وهو ادخل فيه الريا والإرادات والمرادات ومن قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم مع أعمالا فيها ومن فيها لا يخسب البلايك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحفظ ما صنعوا فيها وباطن ما كانوا يعمل ولهذا قال الشيخ محمد عبدالرهاب رحمه الله في بعض مؤلفاته في كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان لعمله الدنيا فهذا نوع من الشرك شرك الأغراض وشرك الإرادات والمرادات ومنه باب الرياء العريض الواسع شرك آخر شرك الأسباب وهو اعتقاد أن الأسباب مؤثرة بذاتها وهذا قد يترقى إلى أن يكون كفرا وقد يكون دون ذلك على حسب ما في قلب المعتقد إذا كان يعتقد أن الأسباب تؤثر بذاتها كالنجوم والأنواع وأن هي التي تعمل عملها في الكون فهذا كفر وهذا شرك في الأسباب ولهذا قال العلماء الاعتماد على شباب الشرك وترك الأسباب وضح في الشريعة إذن هذا تقسيم في الشرك والتوحيد إلى شيء آخر فمن هنا قال الشيخ هنا الثاني والأربعون الشرك في الملك فإذا كان العرب شركهم كان من أجين يتخئ أن يجعلوا هذه الأوثان تقربهم إلى الله زلفا، فإن المجوس جعلوا لله شريكا في ملكه وهذا معلوم أنه من عمله الجاهليه. وهو يركون مخرج من الملة. الثالثة والأربعون جحود القدر. ما هو ألا قدر كما تقول قدرية. وعن الإنسان يخلق أفعاله. وعن الذي يجري الله لا يعلمه إلا بعد وقوعه على كل هؤلاء علوم فساده. الرابع والاربعون الاحتجاج على الله على معنى أنه لا يسلم لله عز وجل ولا يعتقد الله كمال الربوبية والولوهية وإنما شأنه الاعتراض والاحتجاج والتبرم وعدم الرضا بالقضاء والقدر وعدم التمييز بين الأسباب وبين قدر الله عز وجل النافذ لا محالة 45 معارضة شرع الله بقدره كذلك ايضا المعنى انه هو نوع من الاحتجاج كذلك هو عدم التسليم لله عز وجل وعدم المعرفة بحقيقة الاسباب وسنن الله عز وجل في الكون فإن الله عز وجل قد وضع في هذا الكون أسبابا وسنن ودل عليها خلقه وهداهم إليها فعليه من يأخذ بها وهي تؤدي مسبباتها ونتائجها بإذن الله وقد تتخلف وعلى سبيل المثال الله عز وجل قد جعل طريق التناسل هو النكاح طريق التناسل المشروع هو النكاح فعلى من أراد النسل أن, أن يسلك هذا المسلك وغالبا ما يؤدي نتائجه فمن تزوج يولد له لكنه قد يتخلف بمقتضى قوله تعالى للله وللله يملكون السماوات والأرض يخلق ماشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أحقا إذا هذا هو قدر الله عز وجل وشرعه الظاهر وهو الأخذ بالأسباب هو هذا ولا تعارض بينها لأن الله عز وجل الأمر كله و إليه يرجع الأمر كله فإذا يعرف المكلف الأسباب فيأتيها وغالبا ما تؤدي نتائجها وقد تتخلف النتائج عن أسباب وحينئذ يسلم لله عز وجل ويعلم أن الله عز وجل له منتهى الأمر والخلق وله منتهى الحكمة ولا يدري في أي يكون الخير إنما قصاراه أن يجتهد في الأسباب، أما النتائج فهذا الله عز وجل وهذا هو مسلك أهل الحق، والاعتراض على غير ذلك أو الاعتراض على ذلك هو من مسالك كاهل جهلي. قال السادسة والأربعون ما سبت الدحك قول ما يهلكنا إلا الدهر هذا نوع من الاحتجاج. أو هو نوع من الاحتجاج حينما يكونوا يسبون الدهر وقد يكون نوع من الجحود إذا كانوا يجحدون قدرة الله عز وجل وتصرفه في خلقه وفي الشؤون كلها وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهركن إلا الدهر ومالهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وهم قالوها إما على جهة الاحتجاج والإنكار على الأنبياء ودعواتهم، يكون تبرما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الدهر لا تسب الدار فإن الله عود الدار وهو حينما يقع الإنسان فيما يقع فيه مشكلات يلجئها إلى أو يرجعها إلى نحس الأيام وتعسها ولا أحد فإن هذا كله ليس من مسالك أهل الحق. قال سبعة وأربعون إضافة نعم الله إلى غيره كقوله يعرفون نِعمة الله ثم ينكرونها وهو هذا يدل إما على غفلة إما على جحود أنك تنسب النعم والخيرات إلى غير الله عز وجل إما تنسبها إلى نفسك وإما إلى علمك كقول القائل في محاك الله عز وجل قال إنما أتيته على علم عندي. فإذا مثلاً إنسان ذر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوجدته على علم. بل عرفتنه ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولهذا قلوا إن يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. لكن أحيانا هذا لا يعارض أن تشكر من صنع إليك معروفا على اعتبار أنه سبب من الأسباب الله عز وجل ساقه إليك كشكر الوالدين معرفة حقهما بينما أستودع نعمتي لله عز وجل